انا يوم الخميس اللي مضى من ضيقة اعماسي انا يوم الخميس اللي مضى من ضيقة اعماسي زبنت البر بجلنسة هواجيس تبلتني وزادت ضيقتي ضيقة وتفكيري وهو جعسي سبحت بعالة محلاما على الونة تبنتني جادت ملهمت شعري لو ان الحال محتاس اصور واقعي وارسم غرابيل تحدثني على مد النظر عندي امل على مد النظر عندي امل لو يجحف الياس عزومي عزومي لا برك حظي تشاديني وشالتني على شيء دخل قلبي شدي الطلطش والباس غرامنا غرام تعزف الحانه على العبره وغنت لي حبيبي يا ذهب يا جوهر الناريز يا الماسي اشيل حمول ما تنشال وحبك متعب المتني هدريبك وما ريبك وغني لك من احساسي على طرق الهوى هاطه شجون الحب وعيتني على امك على امك يا نضر عيني تجاح الشوقي وناسي وانا الوافي علومي في سنام المجد حطتني وفيت بحبك وقلبي وفيت بحبك وقلبي وفيت بحبك وقلبي الغيرك عايف وقاسي حقيقه ما تزلف كم وكم بنت تمنتني وصرت اتكابر وتنسى صحيح العالم مجناسي ولا لومك انا لومي على مال بكم جتني وتبقى توام احساسي لو ان الوضع حساسي حبيبي كلمه لك لو تشقويني وعلتني ولا يمكن يجي غيرك خلاص وصدقني براسي تسميني سلومي ساميه باسمي سمتني ختام الجول يا ترى في الحشا مدقوق العاسي تفرقني المشاعر في محبتكم ولمتني سلاماتكم حيب تملك